وأصلي وأسلم على البشير النذير الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الجمع والنشور عباد الله إن في وقائع الدهر وأحداث الزمان وتقلب الأيام عظة للمؤمنين وعبرة للمتقين وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وليقف المؤمنون على حقيقة الدنيا فلا يغترون بها ولا تلهيهم زينتها ولا تغرهم زخارفها وإن مما تعانيه أمة الإسلام من أعظم إشكالاتها وأكبر معضلاتها هو انعدام وغياب الأهداف الحقيقية لعيش الناس وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون مما أوقع الناس في استغراق الشهوات واللهث خلف الملذات وإشباع النزوات ولكن أهل الإيمان ينظرون إلى الدنيا باعتبارها أيام معدودة ولحظات محسوبة ومحطة للتزود ومزرعة للآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى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 ويدرون وراءهم يوما ثقيلة، فذهم يخوض ويلعب ويُلهِم الأمل، وسوف يعلمون إن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون إن هذه النصوص الظاهرة البيئة تبين للناس وتكشف لهم حقيقة الدنيا، لأن من الناس من يظن أن الدنيا وزينتها وزخارفها هي هذه الحركة المادية التي تعم الناس اليوم من مباني شاهقة وقصور جميلة وأرزاق دارة وأرصدة ذاخرة وثروات طائلة ومركبات فخمة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطين المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب قل هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وإن العقلاء من أهل الإيمان يعرفون حقيقة الدنيا وإن الكثير من الناس اليوم يفقد التصور الصحيح للحياة وبالتالي تنعدم الأهداف وبالتالي يعيش الإنسان من أجل العيش ويحلع من أجل المتع ويموت ويقوم من أجل الملذات وذلك لعدم معرفته بحقيقة الدنيا فهو يعطيها في تصوره مساحة كبيرة وفي وجدانه حيزا عظيمة لا يعرف أن الدنيا كما يعرفها العقلاء عمرها قصير وعيشها حقيل ونعمها إما بلايا نازلة أو منايا قاضية أو نعم زائلة كلما حلت أو حلت وكلما شكت أو شكت بالإنقضاء وكلما جلت أو جلت يعرفون أن الدنيا ليست بذات أهمية إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فعلموا أنها ليست لحي وطن اتخذوها لجدا وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا وبالتالي نظر واحد الإيمان يختلف عن نظري أهل الفسوق والفجور والملاهي والشواغل والصوارف والموبقات والغفلة التي استحكمت وإن حب الدنيا يولد استحكام الغفلة والاستغرار في الشهوات وبالتالي ينبغي أن نقف مع القرآن وهو يفسر لناسه ما الدنيا الدنيا عند الناس لا تتعدى الحركة المادية التي يعيشها الناس اليوم وبالتالي لو أن شخصا ملك الدنيا قالوا عليه مروق أو مرطب أو مرتاح وذلك نظر أهل الدنيا السطحي القشري للدنيا خرج قارون على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون وإنه لذو حظ عظيم ذو حظ عظيم قالوا حظه قالوا مرطب قالوا مرو مروق. قالوا ناس عايشة وناس دايشة انت من ياتون من العايشين ولا من الدايشين او اك تكون دايش قالوا ناس عايشة وناس دايشة وناس في الدور شمالامة ليه في شنو الحاصل شنو أقل ليك منوز منو أنت ترى مبنى فخما ومسكنا عظيما ولكنك لا تعرف ما الذي يدور في دواخله من أمراض وعلم وأسقام وأوجاع وهموم وأحزان وأكدار وآلام ومشكلات تكاد تعصف بهذا البيت فلا يرتاح أهله من الذي قال لك أن من ملك المال أو حاز العقار هو في راحة وفي دعم إن من أعظم إشكالات أجيالنا النظرة المادية للحياة مما ولد عندهم وعند الأجيال حب الترفي والدعاء والراحة والسكون والعدام المجاهدة للشهوات وبالتالي القرآن يفسر لنا ويبين لنا حقيقة الدنيا في أعظم بأعظم الوسائل والطرق وهو مثلك ضرب الأمثال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدوره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أملا الآية بليغة تشبه باختصار الحياة الدنيا بزرع يأخذ دورته ويظهر إخدراره ويتبين بهاؤه ولكن لا بد أن يحصد في يوم من الأيام فتصير الأرض المخضرة بورا وتصير ويصير الجمال قبيحا والدنيا غناها إلى فقر وصحتها إلى سقم وعافيتها إلى ابتلاء وهكذا يقف أهل الإيمان على حقيقة الدنيا الزرع إما هذا الزرع أخذ دورته أو, جاء أو جاءته ريح فأخذته ومن بعد الإخدرار صار هشيما أي مهشما تتناعب به الرياح تذره الرياح تذره الرياح وكان الله على كل شيء مغتدرا ما الدنيا المال والبنون هذا اختصار الدنيا كلها كل الناس يسعى لذلك والباقيات الزين هذا وزينة الشيء ليس من أصله إنما الزين ما يجمل به الشيء فهو ليس دائم وليس ثابت وليس قوي الزينة دائما تكون في الطلاء وفي الزخارف أما العمكان والسقف والطوب هذا من أساس البناء المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا ولكن الذي يبقى الصالحات من الطاعات وفي يونس إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخروفها وزينت وفي الحديث هاج النبات اعلموا أنما الحياة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا كمثل زر اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثال غيث أعجب الكفار نباته فيهيج فتراه مصفرا يهيج الزرع أي يخضر ولكنه لا بد أن يحصل لذلك قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت والآن أنا أقول أخذت الأرض زخرفها وزينت قد تستغربون جدا بهذا الكلام كيف تقول كيف أخذت أرض الزخرفة والزينة أقول بقية الآية تؤكد ما أقول وظن أهلها أنهم قادرون عليها الآن الحضارة المادية تعتقد أنها قادرة على فعل أي شيء وظن أهلها قال أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا والحصيد بقايا الحصاد الدنيا تخضر فإذا حصد الزرع المخدر الدنيا حلوة خضرة كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله مستخلفكم فيها فناظروا كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء إن أول فتة بني إسرائيل كانت في النساء إن أكثر إشكال الدنيا أن ظاهرها غير باطنها وأن وأن حقيقتها غير زينتها، وإن الناس اليوم يقفون مع ظاهرها وزينتها، وتركوا باطن الدنيا وما فيها من الآلام والأسقام والأوجاع والأكدار والهموم والمشاكل والوالوالوالوالوالوالوالوالالسور والشرور والشهوة والغفلة والضياع الذي تعيشه الأمة بل الإنسانية قاطبة. تعاني من انعدام الرؤية والضبابية في تقييم الحياة الدنيا فتستغرقهم الدنيا كأنهم يخلدون فيها. قال تعالى: فجعلناها حصيدا أي بقايا حصاد كأنم تغنى بالأمس إنك إذا رأيت مزرعة مخضر ثم زبل يعلم أن هذه هي الدنيا لكل إنسان تخضر ثم تزبل فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس هذا لا يعيه لا يعيه كل الناس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الآية التي بعدها والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نقلك إلى دار ليس فيها ما يحدث في الدنيا من هموم وغموم ومشاكل وأمراض وأسقام وأوجاء وحسد وغد وصراع بين الناس. إنما نقلك إلى دار سالمة من النقائص. أسمها دار السلام. نحنا هنا عندنا دار السلام كتير. كل منطقة كده يقولك دار السلام. مليانة باعوضة. دار السلام ما فيها باعوضة. جال دار السلام قال دار السلام وين؟ مويه تقاطع بعد دار السلام قال. يشتري الموية بالكارو دار, دار السلام قال ما دار السلام أصدر الدنيا ذي هنا قعدت في أرقى الأماكن وأي شيء موفر ما في دار سلام إلا تقول أنا سالم من جميع المكدرات لا تعب لا نوم لا صحة لا سهر لا شال جنازة لا مثل مستشفى لا عيان لا كذا دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم وفي الحديث اعلموا أنما الحياة الدنيا اختصار عجيب وإنما للحصر حصر الله عز وجل الدنيا في هذه التي سوف تذكر لعب الدنيا كلها لعب كاسات ودول وأمم وأموال ورؤسة ومنظمات ومطارات في فرق بتأكورة لعب ولا ما لعب أشوف الكورة الآن بتاخد حيث من حياة الناس الفريق فاز. تلقى الناس جابوا على ما الفريق ومركبينه في الحفلات وفي العربات وماشيين في الشوارع مليانين فيش يقول لك الهلال غلب فريق في نيجيريا كويس برضوه بطل إنما الحياة الدنيا لعب لعب يا أخي مطارات وقفوها وطيارات يأجروها ومضيفين ومضيفات وقال الفريق في معسكر الإعداد مش سأرى ذلك يحرر فلسطين قال الفريق المدرب يصرح الف الإعداد على أتم ما يكون قال وفي معسكر مكفول قال ده شده يا أخي ده كلام والله والله رب لما قال إنما الحياة الدنيا لعب فعلا حس الآن اللعب اللعب ده ماخف حيز كبير من الناس الأخبار السياسية النشر الاقتصادية طوال يقول لك الأخبار الرياضية مهمة جدا وناس قاعدين في السودان ويتابعوا في برشلونة ولا ما عارف قال لك برشلونة فاز على شنو كده ما معرك يا أخي ما يفوز انت فوزت هم فازوا انت فوزت ما لقمالهم يعني ذاته والله الكورة دي ما أخدها حصل ياخد الكورة بين أم وبين دول ما عارف الفريق الفلان تونس لعبة ضد الجزائر والجزائر ما عارف لعبة ضد ما عارف دول وإعداد وإنفاق والله صدق ربنا ومن أصدق من الله قيل إنما مثل الحياة الدنيا إنما الحياة الدنيا لعب ونهور الملاهي الآن تأخذ من حياة الناس الكثير جدا معظم حياة الناس ملاهي حتى أطفالنا يشغلون بالأتاري واللع والفضائيات وال وال, وال الفضائيات الموجهة إلى أطفالنا أبناء الكرتون ويزبستون كله له ملاهي ملاهي الملاهي تمثل في حياة الناس الكثير ده غير الغناء ده غير الرجيس وده غير الحفلات الجايمة في نادي الضباط وما عارف حفلة وين والحفلة الخيري لأبناء شرو كده ما عارف يستضيفه الفنان منو مع يعني الدنيا دي كلها. قائم على هذه ومن الناس من يتخذ لهو الحديث إنما الحياة الدنيا لعب ولهول وزينة كل أشياء سطحية اشترى كده عمل سيراميك جاب الستائر ضرب البيت أضرب تاني غير العربية تشبه غير العفش متاع البيت كل ستة شهور وإذا جاروا غير المرض قول له إيه تحسن من أسفلان؟ أسفلان ده تحسن منك؟ غيروا أساساتهم أساساتهم تمام سمح يقول لكم شي غير أجل ما قلت لك الناس تضحيين شديد وزينتهم وتفاخر بينكم تفاخر بين بينقوسين البوبار بوبار تقيل دون ديفا بوبار تقيل لكن طبعا نحن تجارنا ما قاعد يعملوا إعلانات ولا دعاياك لأنه خايفين من الناس الضرائب الواحد تجاه غنيان غنى تخش في دكانه تلقاه دكان تقول كنتين فيه كرسي ولا كرسيين وطربيزة بس وعنده ترى الشغل خايف الناس الضرائب لأنه حسن الآن قال لك آخر خبر جابونا السونة رضت الضرائب أنا من حمد لله بيقيت أبقى ريون لك بقيت أباريوه ليك عارفه ليك أشوف ليك أخباره قال ربط الضرائب لسبة 2006 341 مليار دينار 341 مليار دينار تجيبوها تجيبوها دي بقى بيجيبوها كيف بقى بيجيبوها كيف من الله خلقني ليه شنو؟ ما الربط دول بيجيب البلد بيقول له الربط كده معناها لازم يجيب الربط وده حينزل على التاجر أعباء ثقيلة وبالتالي سوف يدفع المواطن السوداني المسكين دم قلبه الربط على الضرائب سنة 2006 قالوا له تجيبه ومدير الضرائب الناجح ليس الذي يرحم أمة محمد إنما الذي يحقق ربطا فوق الربط الذي قرر رحول وذلك من أجل أن يثبت على وظيفته ألم أقل لك أن القرآن قد اختصر الدنيا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار وهذا لفظ مشترك إما أن يكون الكفار المزارع لأنه الكافر الذي يغطي البذر بالتراب وإما أن يكون الكفار ديانة وحالة كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرة ثم يكون حطاما ودائما أي آية في القرآن فيها دنيا فيها حديث عن الآخر طوالي طوالي قال تكون حطامه وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوانه وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور قال يا قوم انما قال يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار القران عجيب في الحديث عن الدنيا الهاكم التكاثر، الها من الله شغلكم والهاكم التكاثر في أي شيء في الأموال والأولاد والعقارات والمباني وكذا، الهاكم التكاثر، ولكن أصحاب التكاثر في الدنيا لا يفيقون إلا عند الموت حتى زرتم المقابل، وفي الآية بلاغة تجعل حياة البرزخ. كلها كأنها زيارة عابرة حتى زرتم المقابر. مزرت المقابر زرتم شو يقول المقابر السلام عليكم لا زرتم المقابر عيد فينتم في القبور وإن مدة إقامتكم في القبور معقولها إنما تمثل زيارة عابرة حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا ولو تعلمون علم اليقين يقف على حقائق الأمور إن الذي يريد أن يعرف حقيقة الدنيا إذا نظر إلى تجارب الناس أمامه وقف على حقيقة الدنيا وعرف أن الدنيا دارها مكارة وأن سنينها خداعة وأن نعيمها لا يثبت يقول يحيى بن معاذ الدنيا خمروا الشيء خبروا إبليس الشيطان عنده خمرة مشت خمرة بيشربو الناس دي بسكر الناس بالدنيا من سكر بالدنيا لم يفرق إلا في عسكر الموت البت غور الدنيا ده تاني إلا يجيشين الموت ولكنك رأيت المنية تتخطف رجال أعمال وأصحاب أموال وأصحاب مناصب رأيتهم بأم عينك رأيت الدنيا تدول والله يقلب الأيام صدام من حكمه وملكه وسطوته وأبهته صار معتقلا قد رأيت الدنيا وتقلبها الملك سوسين ألم ترى خل القرآن ما شفت ما سمعت الملك سوسين الذي يذهب الناس إلى مدينته الطبية من ألحاء الدنيا ليتداو فيها يموت وينتهي ويفنى زايد أمير ولا رئيس الإمارات رآه الناس أنه كان يملك ويغي أعوذ وبين عشية وضحاها لم ينفعه عسكر ولا استخبارات ولا عمل مات وأكذا أنت ينبغي أن ترى أن الدنيا ينبغي أن تقف على حقيقتها قصة وقعت أحداثها في مدينة من مدن السودان هذه القصة رجل أغنى رجل في تلك المنطقة له فني لدى البصر مات اجتمع الجميع على المستوى الرسمي والشعبي وكان رجلا فاضلا جاءوا من أجل أن يشيعوه وبعد أن أعدت جنازته غصلا وتكفينا تأخرت الجنازة وبدأ الناس يتسألون الجنازة دي ما قالوا ما لا جنعا قريب نشيله لأن السرائل البيت كلها ألمونيوم وا اسمه شنو يا أخي؟ الحدي ال الخشب الفاخر ده شنو؟ سمش... الميم الخشب الفاخر ده موسك ولا حاجة بشكل أيه يشيلو بيا موسك في زبودون مقابل بيا موسك عنده غفير الغفير ده عنده عنقريب وحقه بيقود فيه قالوا قال الغفير يا أخي الدين عنقريب مش اللي بهو الزولدة. طبعاً الغفير يعتبر أن هذا صاحب نعمه عليه، وأن هذا صاحب فضل عليه. الغفير قاعد جمكي. قال أنا ذا تشيروني عجل امشيرو. قال هذا من الآخرة، إلا بإذن. تقال قلع بفع. لازم ودوب إذن. قال لو شيل عن جريد. بقصوره خرج كآية من الآيات للناس من منزله الفخم وذلهه الضخمة. بيع عن قريب بالغفير، طبعاً ما وقف ترجلك قدور ده فيه عن قريب. دبوس الديكور عن قريب دوبينسي ده دبوس الديكور مرة واحدة. شالوا بيع عن قريب بالغفير. أستاذ في الجامعة كان حاضر. قال لي والله نحنا احتقرنا الدنيا خلاص عرفنا حقيقة الدنيا. قال لي من المقابل كلنا مشينا سوقنا على قريب اليوم قال على يركم في البلد. عرفه حاجة آمنوا ذاته يا من آمنوا قال لي والله كلنا مرشانا سبقا عن أقريب لأ ابن فيها ذكرنا إنه بالله عن الجريبة اللي يطلعون من الدنيا ما يكون عنده عنده أي حاجة إنه عن جريبة موت وبالتالي كثير من الناس يملك في دولابه جميع أنواع الأكرس الفخمة إلا الكفر أليس هذا من العيب في حياة المؤمنين بلا تفتح دولابه الدولاب مات قادر الشيء للهدوم والعمم ولا والجلابية سكروتا والعمم ما عارف هتسلم حد ولا شو ما عارف والعمة توتل بالله الكفا ما عنده تقعد له شو قعد له شو إذا كان عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يبات ثلاثة ليال في بيته ووصيته ليست مكتوبة تحت وسادته يعني أي زل ما تكون جهز وسطه وكتب الحاجات كاشلت من زل حاجة ودينتها تكتبه أسأل أولادك عرفه بعدها قد يجيك الموت وتخضي لسانك يغرس فجأة يجيك جلطة ولا كده تجع لو بدا تكلم أولاد تقول لهم فلان دا مني كده ما ما تكتكلمه نبقى في جنس ده الناس يحصلوا أي شيء إلا حق آخر قل أن تجد ساس قد أعد كفنه لماذا؟ لأنه يرى أن الحياة طويلة وأنه لن يموت الآن وأنه خالد في الدنيا وتمر عليه الجنائز محمولة فلا يضع في نفسه أنه في يوم من الأيام عما قريب يحمد وبالتالي طول الأمل وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وقال أقم الصلاة فأقيمة الصلاة وما بقي إلا على تكبيرة الإحرام فترك تكبيرة الإحرام وأصحابه قد صفوا صفوفا و... و... ومسك أمسك بطرف ثوبه وجعل يخب يخب خبا ويسرع إسراعا كأنه يتوسب حتى دخل داره ثم خرج من الدار جاء وصلى بهم والصحابة وقوف طبعا مؤدبين واقفين ما قالوا قال لزولة جنبه فيش نبال حاصل شغل طبعا فينا شمارات كثيرة فيش نبال حاصل شنبال والله ما عارف يا أخي لكن ما أقول يا أخي يا أخي ماذا نحصل للشغل يا أخي يا أخي قدي مجيزه بتاني خليه صلي حسى إمام لو قال لنا ناس يستوه وبعد ما قاموا الصلاة وبيقوا في الصف ومسا البيت ويجي وقسم بإله زول يرجعه ما في يقول لك بإله خلينا يا أخي بس كده للواقفين ما في ذلك يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ده أدب ذاته ما أدبهم نحن مشكلتنا إنه الأدب والتربية أدبوا الأدب جد بعد ما صلى بهم بعد أن صلى بهم قال لعلكم قرى أفكارهم وبادرهم قبل أن يسألوهم لأنه يعرف أن أدبهم يمنعهم من أن يسألوهم قال لعلكم أجبتم قال نعم قال ذكرت أن في بيتي ستة دراهم فخشيت أن أموت وهي عندي فذهبت وأوصيت عائشة أن تتصدق بها على المساكين ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده ما قال بعد ما أصلي أمشي البيت أن تصدق بها خاف قبل ما يصدق بها يموت خاف وهذا وهذه تسمى صلاة ودع أولم يقول عليه الصلاة والسلام صلوا صلاة ودع يعني قف في الصلاة وتخيل أنها آخر الصلاة في حياتك وبالتالي أقول أيها المؤمنون بأن الدنيا مختصرة جدا في أنها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وأن ذلك كحال الزرع يتقلب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري واللفظ للترمذي لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب لو كان لابن آدم واديان من ذهب ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري أيضا قال قلب الكبير كبير إلا فثنتين فإنه شاف قال حتى العجوز عجوز لكن في حاجتين قلبه ما بيبقى عجوز أصلاً قال في حب الدنيا وطول الأمل مش عجوز كان جه هسر كفن لك الله أباركك فيك ده تقتلني يا أخي كان جاب لي كفن بسيطة ما لك ما تبوط قاعد أحد يمتل كلها حاجة غريبة كبير يقول لك تبتل لي وكبير يقول لك سو كده وأعمل كده وسو كده ياسور يمتل الرسول الله من دقل الناس جناية قال عليه الصلاة والسلام الكبير ده كبير وعجوز إلا في حاجتين في حب الدنيا بعجوز وفي طول الأمل لا يريد الموت يريد أن يحيا وأن يخلد وقال عليه الصلاة والسلام موصيا عبد الله بن عمر والحديث أيضا في البخاري قم في الدنيا كأنك غريب غريب أو عابر سبيل إيش في المُمِر إيش في الدنيا كأنه غريب أو كأنه عابر سبيل بالله هذا حالنا إني لو تحدثت عن صوري تعلق الناس بالدنيا أذكرها في أربعة صور الصورة الأولى قطيعة الأرحام وكثرة العقوق لأجل التنافس في الدنيا أليس هذا موجود بين الناس؟ الميراث الميراث ماذا يلو محكمة؟ الميراث ربنا نجسبه قال الولد عنده كده والبيت عندنا كده والابو عنده كده كان حي والأم عندها عندها عنده كده والزوجة عنده كده والأخ عنده كده بعد أن نشو المحاكم لأنه بتجد في طرف مسك الميراث بتاع أبوه وماذا يرد أخوانه أو بالذات أخواته لحد ما تكون محتاجة لحد ما يروى في المحاكم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يوم إذن تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها تخرج الأرض كل شيء حتى الذهن يلقى على باطن الأرض فيقول ابن آدم لأجل هذا قطعت رحمي لأجل المال قطعت الأرحام وتشاجر الأخوان واختلف الشقيقان من صور التعلق بالدنيا البيع والشراء عند المقابر مقبرة عديل مقبرة موت الجزل جنب الظلب يعمل ذكاكين وقال السلف إذا رأيت أسواق الناس ومتاجرهم وبيعهم وشراهم في المقابر فأعلم بأن قلوبهم قد ماتت والدليل على ذلك أن قلوبهم ماتت خلين بيعوا الشراء دول مقابر المبالاة شغالة والصفقات شغالة وثلاغون قاعدين كيمان كيمان والناس يتفنون كيمان كيمان وكل التنوع ما بعض يتونسون يا أخي هل هذا حاله من يخاف الله ثالثا من أكبر مظاهر التعلق بالدنيا في عصرنا هذا عدم تحر الحلال والحرام في المطاعم والأشربة والحرص والكلب على الدنيا والنهم والطمع والتشار الأنامية والفردية الطاغية وحب النفس كل هذا تفشى في عصرنا فصار كل إنسان يقول نفسي ولا يبالي بالآخرين غرضه أن يغنى هو ولا ينظر إلى الآخرين غرضه أن يحيا هو ولا يبالي بغيره من أهل الإسلام ماتوا أو غيرهم وإن أيضا من مظاهر وإن من صور التعلق الشديد بالدنيا التركيز على القشور في أمر الدنيا التركيز على القشور زينة وبوهية مش معنى الناس ما يعملوا ومش معنى يا إخواننا الناس ما يكون لهم حظ من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك أي إنسان عند نصيب من الدنيا وأتم بقية الآية وأحسن كما أحسن الله إليه ولم يبق الفساد في الأرض ولا تنسى نصيبك من الدنيا بل الدنيا لا قيمة لها إلا إذا كانت في أيدي المؤمنين الذين يسلطونها في الحق والإسلام لا يمنع من أن تمتلك الدنيا لكنه يمنع من أن تمتلكك الدنيا أما الذي يمتلك الدنيا ما أفمانع العربية في ايدك والقروش في ايدك في ايدك بس كان دخلت قلبك حقك راح يجعل الدنيا في يدك ولا تجعل الدنيا في قلبك قال عيسى عليه السلام من ذا الذي يبني على موج على موج البحار دارا تركم الدنيا فلا تت فلا تتخذوها قرارا قال لك في زول مش في البحر في موج البحر بيبني بيت من الذي يبني على موج البحار دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا أملك الدنيا ولكن الدنيا الآن تملك الناس في سبيلها تعصون ومن أجلها يتنافسون بل إن من مظاهر التعلق بالدنيا انتشار البطر والبطر هو الطغيان بالنعمة قال تعالى كلا إن الإنسان ليضغى متى أن رآه استغنى متى الإنسان من طبيعته إذا جرت المادة في يده أصابه الطغيان كلا إن الإنسان ليضغى أن رآه استغنى التشار البطر بل أقول والأشر والأشر البطر الطغيان بالنعمة والأشر أشد أنواع الطغيان بالنعمة إن من وهذا ولد البغي والحسد والتنافس فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم كما قال عليه الصلاة والسلام سيصيب أمتي داء الأمم من قبل من قبلهم قال البطر والأشرف ثم يكون البغي والتنافس ثم يكون الهلاك وبالتالي الدنيا قصيرة من ذا الذي يبني على موج البحار دارة تلقم الدنيا فلا تتخذوها قرارا كلام أنبياء ده كلام أنبياء ده كلام عيسى عليه السلام والصحابة تكلموا عن الدنيا قال ابن عباس الدنيا كحية زي الفعبان ليل لمسها قاتل سمها الدنيا سمحة أخطر ما فيها أنها حلوة خضرة يعني الزوال بدون ما يقصد بسترسل بتجيها القروش ويدخلش وخاشة وتشتري كده وناس يقول ليه في قطعة طواطة دي كده اشتري وأبني ونزل الطوب وأعمل الأسمن وجيب المقاولين وشغال والأمل موجود والله أودع في نفوس الناس الأمل من أجل إعمار الحياة ومن أجل تحقيق الاستخلاف ولكني كما قلت أهل الإيمان يملكون الدنيا وأهل الضلال تملكهم الدنيا أهل الإيمان الدنيا في أيديهم فبالتالي إذا زالت لا يؤثر فيهم شيئا وأهل الضلال الدنيا في قلوبهم يتعلقون بها تدخل عليهم الهم قال علي بن أبي طالب الدنيا من افتقر فيها حزن الفقيد زعلان ومن استغنى فيها افتتن حلالها حساب وحرامها عقاب حلال الحلال يقول ليه جبتوا مويل وكيف بعد ما يجيبوا حلال وأنفقته كيف يحاسبوك فيه قرش قرش ده الحلال أما الحرام ده ما فيه حساب الحرام ده بيدون نار طوالي الدنيا من افتقر فيها حزن يعني للفقراء مرتاح ولا وللغنياء مرتاح صحيح دي الدنيا الحجيجية بالمناسبة دي الصورة المثلى للدنيا ما في الصورة أحسن من كده للدنيا من افتقر فيها حزن ومن استغنى فيها فت في حلالها حساب وحرامها عقاب الصحابة دير فهموا الدنيا كويس وصف لنا عبد الله بن عباس الدنيا وصف عجيب قال إنما أحوال الناس مع الدنيا ومراتبهم وأقسامهم كخمسة نفر يقفون على شات واحدة خمسة أنفار ماسكلون غنماية خمسة أنفر قال منهم من أمسك الشات من قرنها ومنهم من أمسك الشات من ذيلها ومنهم من امتطى ظهرها راكب فوق، ومنهم من هو تحت الشات والشات تطأه بحوافرها ومنهم من يحمل إناءا ويجلس تحت ضرعها يدر لبنها دي الخمسة بعد الدنيا ودي ال الدنيا والخمسة دي أقسام الناس وما في زول في نجاح إلا حيكون واحد في الخمسة دي الذي يمسك شاة من قرنها كم الذين حازوا الدنيا بتعب البدن ومشقة الذهن وكسرة العمل والسهر الطويل دي الناس الأوفر تايم والحياة دي أوفر تايم بفوق الزمن وشغاله سهر سهل لكن كان ما دعك وطلع السجالة الحبة دي بلقاه دين ماسكين الدنيا من قرينا أصعب حاجة في الدنيا والمسكين في الظنب هؤلاء بقيت لهم من الدنيا أيام معدودة غير أن حجوب الغيب ألهتهم فتجده يرسم ويخطط ويحلم ويوا ويوا ويوا ويتمنى وبقيت له أيام معدودة واحد الجو طالب في الجامعة عادي جدا وفي سنة سات تطيج ودار يتخرج يموت في حادث حركة عادي ده من سنة اولى كان في الظنب الدنيا لكنه لا يعلم وقد يكون في ناس كتار مننا ماسكين في الظنب لكن ما جاء خبر انا بعرف شغل اتخرج من الجامعة بتقدير امتياز وحضر الماجستير بامتياز وحضر الدكتورة وكتب الدكتورة وجاي من الأقاليب عشان ينقش الدكتورة بعد يومين جاي خرطوم يقنب ووزع النسخ على المناقش الداخلي والمناقش الخارجي والمشرف فقط للنقاش مات في حالة حركة في القضارف المشرف، لما نقول له فلان دم، ما صدق السماعة وقعت منه هو جاي نفسه قاعدين وين الناس قاعدين في اللاقة ولا كيف ما ممكن نموت فاي لحظة الناس الماسكين الدنيا من الضنب أما الناس الراكبين هذه الحكام والملوك راكبين بفوق الدنيا لكن الركوب ده ما بتطوي يعني أني ميري ركف في غنماج تسودان 16 سنة ونزل والقذافي راكب في غنمايات ليبيا من سنة تسعة وستين ده ينزل الجليل الرحيم الناس دي يعني بس قاعدين بفوق دي أما الذي هو تحت حوافرها الشعوب دي البقل بيعملون ربط يبقفون الناس الحركة في الشوارع كالرهوة حياتهم أسألوا يطلعوا المرتبات يقول لك والله يا إخواننا أنا مستاء جدا مستاء لأنه في جدخل الأجنبي جاي وأنا كنت بتمنى الحكومة أول شيء أول شيء تواجه به التدخل الأجنبي المصالحة مع الشعب يقولوا تانيزل بتاع حركة يحوم ما فيه. إلا تقول أعتعمل كده وتمرد الناس وتوقفه لكن تسلق وصل وتحوم عشان الله يرضى علينا يقولوا كنت بتخيل الحكومة حتوقف أي نوع من أنواع الجباية يا أخوانا ببساطة شديدة دائرين الناس يرخزوا قيمة الترخيص قللوها بعد ذلك تشوف الفرامل وتشوفها العربية وبتحرص على سلامة الناس وبعد ذا الماء بيرخص ما يقردموه لأن الماء بيرخص معناها ما راجع عربيته معناه خطر على الناس الحايمين داي يوقفوا طوال رسمه لكن بتاع الحركة بيقول لك الماء بيرخص بيجيب منك ثلاثين ألف هل يحافظ على أرواح الناس يقول لك الترخيص عشان يعرف بتاع الحركة إنه لم تترخص عشان يراجعون لك العربية طيب إذا دفعوا ثلاثين ألف بالمناسبة في حسبوها يقول لك أنا برخص بسلتمائة في السنة بلا جيني الحركة مرة بحسب يقول يمكن لاجين عشرة مرات خلاص ثلاثمائة ألف يطلعها جاهزة يقول دي أحسن من الترخيص أعمل الترخيص ب وخمسين ألف إذا كنت فعلا قصدين إنه تراجعوا أرواح الناس وتحفظوا على ممتلكاتهم وما قصدكم المال كنت بتخيل إنه الضرائب الصحيحة يخوانا أسوأ ما في المجتمع الآن أن التجار يكذبون ما بوريه حقيقته ما بوريه يدس البضاعة وال وال وال وفي أشياء يبيع بفاتورة وأشياء بدون فاتورة والفاتورة غير القيمة الحقيقية ما الذي دفعهم لهذا هم لو نقصوا الضرائب الناس بيدفعوا طواعية وبالتالي يكون كسبه مصداقية الناس كنت أتخيل أنه سوف ندفع التدخل الأجنبي بعناية الله وقوته لما يرحم من في الأرض ليرحمه من في السماء وبالتالي الشعوب الحكام يدوسوا الغنماية والغنماية يدوس الشعوب قال لي أما القاعدين يحلبوا هؤلاء التجار الكبار اصحاب الصفقات الكبيرة كويس الواحد تلقاه لا لبيع في زيت ولا بيوزن السكر براطه يضرب تلفون موبايل شحنته آي خلاص نزل ال, ال, ال السفينة في الميناء تلتمية مليار يقول لك هي مكالمة تلتمية مليار ديل قاعدين تحت الغنماء لا ماسكين في قرن لا حاجة بس قاعدين يحلبو للدنيا. اختصار اختصار صحابة اختصار فهم الدنيا لا تخرج من هذه الأحوال ولهم جميعا لا تدوم وهذا من عدل الله جل جلاله في علاه أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا وأن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصدى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كيف نخرج الدنيا من قلوبنا أول شيء بالدعاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا كما قال عليه الصلاة والسلام فجعل الله اسأل الله أن يجعل الدنيا أكبر أهمك وأن لا يصلت الدنيا عليك لأنه كان إذا صلت الدنيا عليك أهلقتك وبالتالي الدعاء ثانيا إقامة القلب في وطن الآخرة تقلع قلبك من الدنيا وتسكن قلبك في الآخرة يبقى أي حاجة فيها آخرة قلبك منشغل بها أي حاجة فيها دنيا الأمر عندك سياني المنع والعطاء والذم والمتح والعدم والوجود كله عندك واحد في الدنيا ثالثا النظر إلى حقيقة الدنيا وتجارب أهلها وتقلبها بأهلها وأصحابها وما حصل لهم من من تجارب ومواقف ولا شك أن هذا يعين رابعا الفاطم الذي يفطم الناس عن الدنيا الموت الموت هو الذي يفطم الناس عن الدنيا من تذكر الموت تكدرت حياته وخرجت الدنيا من قلبه بين الحين والحين زور القبور وقف عليها ونادي على أصحابها بوزرائهم ورؤسائهم وأغنيائهم وأفقرائهم الدنيا الموت يفطم حب الدنيا ويكره المبتلين المبتلين في المستشفيات ممن كانوا يملكون الصحة فتدهورت وممن كانوا يمسون على أطرافهم فقطعت ممن كانوا يعكلون بالأفواه فأدخلت الخراطيين والخراطيش في أنوفهم من أجل أن يأكلوا ويشربوا تأمل من كانوا من أصحاب الشنة والرنة في البلد وأصحاب الأسماع الكبيرة الرنانة كيف أنهم صاروا إلى زوال وبعد ذلك انفض سامرهم وتركهم الناس الذين كانوا يتملقونهم وحتى قطاع الكبير حوالي عشرين سمسار وتلتمية متملق من الله يوم لودوس جنكوبر زولي زوروا ما في يجد الدنيا أعليس داعي الدنيا أبان الله للناس وكشف للناس الدنيا في القرآن وفي واقع حياة الناس وتجاربهم والعاقل من اتعظ بغيره والسعيد من عرف الحقيقة ولزمها أسأل الله تعالى أن يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وأن يجعل الجنة هي دارنا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما عطيت وقنا وصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديه ولا يذل من واليت تبارك تربنا وتعاليه يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام اللهم لا تجعلنا من أهل الدنيا يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا من ملكته الدنيا يا رب العالمين اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا من خلقك يذلنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا من عندك رزقا واسعة حلالا طيبا واجعله لنا في الخير والعافية يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنهما لا يملكهما إلا أنت وأخي من الصلاة